وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدُ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدُ وَمَن يُضِلَّ فَلَا تَجِدَ لَهُمْ أُولِيَاءَ مِن دُونِهِ ومن ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم عميا وبكموا وصما ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم عميا وبكموا وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا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 أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَدْعُوّونَ خَلْقًا جَدِيدًا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 لَكُم مِثْلُهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيهِ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لامسكتم خشية الإنفاق. لأمسكتم خشية الإنفاق. وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا وَكَانَ الإنسان قتورا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلَقَدْ اسأل بني اسرائيل اذ جاءهم فقال لهم فرعون انني لا اظنك يا موسى مسحورا اسأل بني اسرائيل اذ جاءهم فقال لهم فرعون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 اِلهَ وَحِيدٌ لَا أَبٌ لَكَ يَا فِرْعَوْنُ مَسْبُورَا فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ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 126. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل 127. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا 128. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وَالْقُرْآنَ فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَؤُهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا وَالْقُرْآنَ فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَؤُهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا قُلْ آمِنُوا بِهِ 117. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا 118. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعوله ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعوله ويخلون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا سوا قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن قل ادعوا الله او الرحمن ايما ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ايما ما فله الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت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 أخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبرا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي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 وَايْمًا لَيُنْذِرَنَّ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا وَايْمًا لَيُنْذِرَنَّ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ أن لهم أجرا حسنا ما كثينا فيه أبدا. ما كثينا فيه أبدا. وينذر الذين قالوا تخذ الله ولدا. وينذر الذين قالوا تخذ الله ولدا. ما لهم به من علم. ولا لأبائهم. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم. إن يقولون إلا كذبا. كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا أرض زينة لها لنبيل وهم أيهم أحسن عملا؟ إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبيل وهم عليها صيدا جروزا؟ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا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 نحن نقص عليك نبأهم بالحق. نحن نقص عليك نبأهم بالحق. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. آمنوا بربهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض Bakalu, Rabbu, Rabbu satawati wal arz, lenndi'og, wa min dounhi لقد قلنا إذا شططا, شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا لا يأتون عليهم بسلطان بين، لو لا يأتون بسلطان بين، فمن أظلم من من افترى على الله كذبا، فمن أظلم ممن من على الله كذبا. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأُوْلُوَى إلَى الْكَهْفِ أَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ الرَّحْمَةِ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأُوْلُوَى إلَى الْكَهْفِ أَنْشُرْ لَكُمْ رَب فأووا إلى الكهف أن شلكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم من فقه. فأووا إلى الكهف أن شلكم ربكم. بِرَحْمَتِهِ وَيُهِنُّ لَكُم مِّنْ أَمْرِهِمْ مُرْفَقًا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ Wtiru samsa, jika telah terdorong ke kahfim daat yang ini, waih jika tergerung daat yang selatan, waih di fajar. Itulah dari ayat Allah. Itulah dari ayat Allah. Mereka yang dihendaki Allah, هو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم ايقاظا وهم ركود وتحسبهم ايقاظا وهم ركود ونقلبهم ذات, ونقلبهم ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوْ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا لَوْ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَا قال قائل منهم كم لبثتم قال قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم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 قالوا ربكم أعلوه بما لبثتم فبعثوا أحدكم بولقكم هذه إلى المدينة فاليوم فاليوم أئها أزكى طعاما فليأتكم برزق فمن هو اللي يتلقف ولا يشعرن بكم أحدا؟ فلينظر أيها أزكى من فليأتكم برزق منه والي يتلقف.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 124. إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم 125. إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم Kata orang yang menang atas perintah mereka, kita سيقولون ثلاثة الرابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب سيقولون ثلاثة الرابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ إِنَّ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ إِنَّ قل رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله اذك ربك إذا نسيت، وقل لعساين يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، وقل لعساين يهديني ربي. بِلى ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وزادوا 9 ولبثوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا قل الله اعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض له غيب السماوات والارض ابصر به وأسمع ابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احد 118. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا 119. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل ولن تجد من دونه ملتحدا